بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى سلق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس